وكم أرسلنا من النبين في الأولين وما يأتيهم من النبين إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا الذين أشد منهم بطشاً ومضى مثل الأولين ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض لا يقولون العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدًا وجعل لكم فيها سبلًا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماءً أنبتقدره فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون، والذي خلق الأزواج كلها، وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، لتستووا على ظهوري، ثم تذكرون نعمة ربكم إذا استوتم عليه، وتقولوا، وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كن نا له مقرنين وإننا إلى ربنا لمُقلبون وجعلوا له من عباده جزاء إن الإنسان لكفر مبين أم تتخذ من ما يخلق بنات وأصفاك بالبنين وإذا بوشّر أحدٌ بما ضرب للرحمن مثل الضل وجهه مسود وهو كريم.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 وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مترفوها الا قال مترفوها ذا ان وجدنا ذا ابا انا على ما امتهم واننا واننا على ذا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 ما متع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين، ومن يعشر عن ذكر الرحمن لقيض له شيطان، فهو له قريب، وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون.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 ك على صراط مستقيم وان هو لذكر لك ولقومك وسوف تسالون واسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا اجعلنا من دون الرحمن الهات نعبد وَلقد ارسلنا موسى بآياتنا ذا الى فرعون وملئه فقال اني رسول رب العالمين فلما جاءوا باياتنا ذا اذا هم منها يضحكون وما نوريهم من ايه الا هي اكبر من أُخْتِهَا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 بل هم قوم خصمون إنه إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل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 ولمَّ جاء أَعِيسَ بالبيناتِ قالَ قد جئتُكم بالحكمةِ وليُبينَ لكم وليُبينَ لكم بَعْضَ الذي تَخْتَلِفُونَ فيه فاتقوا اللهَ وأطيعونَ إنَّ اللهَ هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراطٌ مستقيم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 الاخ الاذا يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا انت تحزنون يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انت تحزنون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 وَأُنفِيهِمُ بِلِسُونٌ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ لَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ وَلَا دُوَيْا مَالِكُ لِيَقُضي عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُم مَا كِثُونَ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْعَقْبِ كَارِهُنَّ أَمْ أَبْرَمُ أَمْ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 ما يصفون فذرهم يخوضون ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إلههم وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم